صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيتن سيدين الله افوجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن وال